الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام, والسلام, والسلام على رسول, رسول الله وبعد أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة ا لله حديثنا معكم, معكم, معكم, معكم في, هذا في هذا الكتاب العظيم ا ل ت ذ ك ر ة في أ ح و ا ل الموتى و أ م و ر ا ل ا خ ر ة وقفنا عند باب ما, باب ما جاء في ص ف ة الملكين صلوات الله عليهما و ص ف ة السؤال في ملكين في, ملكين في القبر, في القبر, في القبر عندما, يغلق عندما يغلق القبر على, على المسلم أ و غيره ي أ ت ي ا ن إ ل ى هذا الرجل ف ي س أ ل ا ن ه عن ثلاث أ س ئ ل ة من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي أ ر س ل لك الحديث اليوم هو ب عنوان باب اختلاف ا ل آ ث ا ر في س ع ة القبر على المؤمنين ب ا ل ن س ب ة إ ل ى أ ع م ا ل ك قبور تتسع أ ي ه ا تتسع ا ز ا ع ن الشيخ ده متر في ن ص متر ب ق د ر ة الله عز وجل إ ذ ا قضى أ م ر ا فانما يقول, يقول له, إيش. له ايش كن فيكون, كن فيكون. وهذا الرجل وهذا الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ومسك بعظم ميت فكسره وقال هذا يعني يرجع م ر ة ث ا ن ي ة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم يحييها الله عز وجل ثم يدخلك النار الله اكبر جاء في حديث البخاري ومسلم أ ن ه يفسح له سبعون ذ ر ا ع للمؤمن أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة في الله سبعون ايش سبعون ذ ر ا ع وفي الترمذي سبعون ذراعا في سبعين ذ ر ا ع سبعين في سبعين اللهم وس علينا قبورنا اللهم امي ن وفي حديث البراء مد البصر فالاولى أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة في الله إ م ر ا ر ا ل أ ح ا د ي ث كما جاءت دون ت أ و ي ل إ ذ أ ن الله تعالى سبحانه وتعالى قادر على كل شيء سبعين فسبعين ي أ ل ف في أ ل ف الله قادر, الله على, كل قادر على كل شيء اللهم وسع علينا خ ب و ر ن ا يقول الشيخ وهذا إ ن م ا يكون بعد الضيق والسؤال من ربك دول ما ربك دول ما دول السؤال من وما وما دينك ربك ف عن ل صلاتك السؤال ت في ع كل شيء و أ م ا الكافر فلا يزال قبره عليه, عليه ضيقا ف ن س أ ل الله العفو و ا ل ع ا ف ي ة في الدنيا و ا ل آ خ ر ة قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في عذاب القبر و أ ن ه حق عذاب القبر ا ل ا ح ب ة حق وفي اختلاف عذاب الكافرين وفي قبورهم وضيقها عليهم قبور تضيق عليهم نعوذ بالله من حال الكافرين قال ربنا تبارك و تعالى ومن أ ع ر ض عن ذ ك ر ف إ ن له م ع ي ش ة ضنكا قال أ ب و سعيد الخدري و عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما ضنكا عنه عنه عنه عنه. معنى العيش الضنكين قال عذاب القبر عذاب يا اخواني عذاب, عذاب القبر وقيل في قوله تعالى و إ ن للذين ظلموا عذابا دون ذلك هو عذاب القبر هو عذاب ا ل ق ب ر ل أ ن الله ذكره عقب قوله ف ض ر ه م حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون وهذا اليوم هو اليوم ا ل آ خ ر هو اليوم ا ل آ خ ر من أ ي ا م الدنيا فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون وهذا اليوم هو اليوم ا ل آ خ ر من أ ي ا م الدنيا فدل على أ ن العذاب هو الذي هم فيه هو عذاب القبر نعوذ بالله من عذاب القبر وكذلك قال تعالى ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون ل أ ن ه غيب, غيب ل أ ن ه غيب, غيب من عند الله لا يعلمه إ ل ا الله سبحانه وتعالى الله وقال, وقال تعالى الله وحاق ب آ ل فرعون سوء العذاب, العذاب النار يعرضون النار عليها غدوا و ع ش ي ن فهذا عذاب القبر في البرزخ, في البرزخ وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, عنهما في قوله كلا سوف, سوف يعلمون, يعلمون كلا سوف يعلمون ما ينزل بكم من العذاب في القبر ثم كلا سوف تعلمون في ا ل آ خ ر ة عذاب ا ل آ خ ر ة و ا ل ع ا ذ بالله إ ذ ا حل بكم العذاب ف ا ل أ و ل في القبر والثاني في ا ل آ خ ر ة فالتكرير للحالتين وروى زر بن حبيش رضي الله تعالى عنه, عنه قال كنا نشك في عذاب القبر كنا بنشك إن في عذاب أ ص ل في عذاب قبر, في عذاب قبر حتى نزلت, نزلت هذه ا ل ص و ر ه الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا كل سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون يعني في القبر و قال أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه يضيق على الكافر قبره حتى تختلف فيه أ ض ل ا ع ه وهو المعيشه ة الضنر و و الضنك م ع ي ش ة ا ل باب ما يكون منه عذاب القبر واختلاف أ ح و ا ل العصاه بحسب اختلاف م ع ص ي عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ك ث ر عذاب القبر من البول عرفين ا البول اللي ماشي كذا وفي السكه كذا وقم نازل من غير وهو واقف كذا يوسخ وقف نفسه بالبول والعذب و الله ينجس ملبسه, ينجس ملبسه. لا يستنزه من دوله في أ ي ح ت ة و يعمله لا يلتزم لا ب ا ل ق ر آ ن ولا بالسنه والواجب على المسلم أ ن يجلس, يجلس حتى لو ما في ميه يستجمع استجمر وترا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة في الله هو في الغيط وفي اي مكان في, مكان في الطريق يعني حصل عنده البول زنق ولا شيء في مكان ي ت و ا ر ع عن الناس كما كان أ ف ع ل النبي صلى الله عليه وسلم ويدمس في ا ل أ ر ض وينشف, وينشف هذا, البول هذا البول لا يقف هكذا وينجز ملابسه ولذلك عمه عذاب القبر من البول عمه عذاب القبر من البول روى البخاري و مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه و سلم بقبرين فقال إ ن ه م ا لا يعذبان في عذاب الان آ ن ش غ وما يعذبان في كبير أ م ا أ ح د ه م ا فكان يمشي بالنميم النميمه النميم يا اخوان ي في الله واحد يروح للشيخ خير يقول له فلان بيقول عليك كذا ويروح للشيخ عرفان يقول له فلان بيقول عليك كذا ويروح للحج محمود يقول له فلان, يقوله فلان هذه هي النميم نقل الكلام على ج ه ة الافساد وهذا حرام ولا يدخل ا ل ج ن ة نمام لا يدخل الجنه ة ي نمام يا شيخ محمد ما ينقلش الكلام بين الناس فلا يجوز النقل الكلام بين الناس على وجه الافساد و أ ذ ك ر لكم ق ص ة في هذا ب أ ن ه كان هناك رجل يريد أ ن يشتري عبدا من السوق ق ي م العبيد فذهب إ ل ى السوق فوجد عبدا فقال له صاحب هذا العبد ليس فيه عيب إ ل ا النميم فقال أ م ر بسيط نصلحه ف أ خ ذ ذلك الولد العبد و ذهب به إ ل ى بيتي ثم جلس عنده ف ت ر ة من الزمان فأتى إلى زوجه هذا الرجل فقال إ ن زوجك سيدي يريد أ ن يتزوج عليك فنريد أ ن نفعل له سحرا حتى لا يتزوج عليك تبقلت نقصات بالله. نقصات بيستدقوا جات أنت وإنت البيت بالله يكذبون بالله له والعادة عدل والدين أي حاجة. لو جات لك, لك رجل والله يقول السحر مال والدين الناس عليه الدجالين في هذا الزمان ولا حاول القتل إلا ده هذا إزاي؟ حاجة واحد وما أي أي يعني في مسحورة أكثر فقال لها نريد ش ع ر ة من ذقنه من لحيته خليه ن م كذا وهات ي ش ع ر ة من ذقن ه خليه وهو نام كذا سعد ما ن ا م بالليل ه ه خ د الموس وروح هات ي ش ع ر ة من ذقن ه ف ا ل م ر أ ة بتخطط به ق خلاص قالها الرجل ه ي ت ج ا و ز د مصيب و النهارده اذا أ ت ى الخبر إ ل ى ا ل م ر أ ة ب أ ن زوجها قد زنى ما فيش مشكله اما تزوج هذه هي المصيب و قد تقتله و حدث الكثير و في ا ل م ن ط ق ة بتاعتنا و حدث و لم ا ا حدث و ا ح د ة في العظم قتل ج و ز عشان بتعشق و ا حدث و بالله و ا حدث هنا ا في ل خ و حدث و ا د ث و ح د ج و حدث و حدث و ا حدث ة و حدث و حدث و حدث و ح ة ث و حدث و ح ل ث و حدث و حدث ولا حول في منطقتنا, في منطقتنا, في منطقتنا انتغيتنا انتغيتنا لا حول ولا فضل ذ ه ب هذا الولد, الولد العبد العب العب بعدما بعد وضع ا ل س ن ة ل ل م ر أ ة و أ ح ك م لها ا ل خ ط ة ولا حول ولا قوه الا ب ل ل ه ا ل خ ط ة ا ل ش ي ط ا ن ي ة ثم ذهب <تصفيق> إ ل ى س ي د ن وقال له إ ن زوجتك تتسرع عليك بتحب و ا ح د غ ي ر والليله دي جايه تدبحك ا ل ل ي ل و إ ذ ا ما كنتش <تصفيق> مصدقني هذا اعمل نفسك نائم لحسن تتبعك خلي بالك, بالك هتدبحك الليله دي فاذا بهذه بهذا الولد أ و بهذه ا ل م ر ا ة ذهبت ليلا إ ل ى زوجه وزوجها لم ي أ ت ي ه النوم معينه ما هاي غمض تقتل الليل ميت ميت فدخلت ا ل م ر أ ة بالموس ف ر أ ى في يدها الموس وقع في ق ل ب أ ن ه يعني انها تريد أ ن تقتله فقام عليها ثم قتله ف أ ت ى أ ه ل هذه ا ل م ر أ ة فقتلوه ووقع القتال بين القبيلتين بشؤم هذه ا ل ن م ي م ة ولا حول ق ل شؤم ا ع ب د ا ل ن م ا م ولا حول قتله فايها الحبيب لا تصدق إ ذ ا أ ت ا ك رجل وقال لك بان فلان يقول عليك كذا لانه فاسق الله سبحانه وتعالى يقول في القران يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبين ان تصيبوا قوما بجهه وبهذه المناسبه في نقطه حصلت كان في خلاف وقع بين امراتين في السعوديه مدرسات مصريين فدخلت ل أ ص ل ح بينهم فواحد منهم ب يقول لي امراتي والله صدق يا شيخ وما عملت شيء فأنا, فأنا, فانا بقيت لغبطه قلت لي يا يا اخي انجاكم فسق بنبا ف ت ب ا ن ه قال ل م ر ا ت ي فسقه قلت له ف ب ق و ل انجاكم فسق بنبا ف ت ب ا ن ه هو يقول ل م ر ا ت ي بتقول كذا كذا قلت لي اخي انجاكم فسق بنبا ف ت ب ا ن ه انا عايزه هيدا رولعت ا ل ع م ل ي ة ا ل ع م ل ي ة ب ا ز ت لا حول لك الا بالله جيت أ ص ل ح ه ا فعمتها و لا حول اخوت الله ح ب ة ف الغيبة ا ب هي ه نقل الكلام علييتم. علييتم. على يد ابعد ا عن هذا العمل أ ن ه يبعدك, يبعدك الجنة. عن ا ل ج ن ة يبعدك عن ا ل ج ن ة النبي صلى الله عليه و سلم قال في الحديث الصحيح لا يدخل ا ل ج ن ة نمام و ا ل ن م ي م ة عرفناه يا ل ح ب ه في الله فلان قال و فلان عمل و فلان بيقول عليك و فلان بيقول عليه اتى رجل إ ل ى الحسن البصري رضي الله عنه الله فقال ل و ب أ ن فلان يقول عليك كذا و كذا اعطاه طبقا ما ت م ر وقل له جزاك الله خيرا لقد, لقد اهديتني من حسناتك لانك لو نميت واحد او تكلمت على واحد او اغتبت واحد فانت ب تعطيه من حسناتك وانت تحتاج الى هذه الحسنات يا مصر فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على قرين ب فقال إ ن ه م لا يعذبان وما يعذبان في كبير ب ل إ ن ه كبير أ م ا أ ح د ه م فكان يمشي ب ا ل ن م ي م ة و أ م ا الثاني فكان لا يستنزه من بوله ما ب ي ن ا ل ض ف ش نفسه من البول والكلام للرجال او النساء وفي ر و ا ي ة كان لا يستنزه عن البول أ و من البول وفي ر و ا ي ة لابي داود وكان لا يستنثر من بول وفي حديث ه ن ا د بن السري لا ي س ت ب ر ئ من البول من ا ل ا س ت م ر ا ء وقال البخاري وما يعذبان في كبير و إ ن ه كبير هذه م ص ي ب ة أ ص ل ا يعني مصيب ة الذي لا يستنزه من بوله والذي يمشي بين الناس ب ا ل نميمه ة ذ ه وما يعذبان في كبير و إ ن ه كبير ولا حول القتيل و ل ا به وقال صلى الله عليه وسلم عن ابي بكر, بي بكر قال بينما أ ن ا أ م ش ي مع أمشي رسول الله صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم. ومعي رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا إ ذ أ ت ى على قبرين فقال رسول الله صلى الله عليه صلح صلح صلح وسلم إنا إن إن أ ص ح ا ب هذه القبور إ ن صاحبي هذين القبرين, القبرين ليعذبان ا ل آ ن في قبورهما عذاب و ا ل ع ا ذ بالله نعوذ بالله من عذاب القبر شديد أ ي ه العبه ا في الله تخيل أ ي ه ا العبد المسكين إ ذ ا أ د خ ل ت إ ل ى تلك ا ل ح ف ر ة ا ل ض ي ق ة ثم أ غ ل ق علي أ ل ا يكفي هذا العذاب س ب ن ا من النار ومش النار واختلاف ا ل أ ض ل ا ع والحياه دي ما يكفيش يا أ خ و ا ن ان واحد يتكفل عليه ويتحبس ف و ض ة ي ك ف ي ولا ما يكفش ي عن الحج ولا حول ولا قوه إ ل ا بالله فما بالك بقى أ و ل واحد يخش ا ل ع و ذ بالله يعني إ ذ ا كان كافرا القبر يشتعل عليه نارا مباشره للكافر العاصي اللي ما أ م ن ش بالله عز وجل لم يكن من, يكن من المصلين ولم يكن يطعم المسكين وكان يخوض مع الخائدين وكان يكذب ي و م الدين حتى أ ت ا ه اليقين الموت المو فما تنفعهم ش ف ا ع ة الشفعيه هات يشفع تقول لي هات لفلان وهات والله اعرف الشيخ خير واعرف الحج محمود واهد ن س د ي ن ص ل ح ي ن والشيخ ف ت ح و فلان وفلان نحب الصالحين ونسن منه ونحن يعني مش منه م نصل العفو العظيم وما ينفعش ل ا ص ينفع ا ل ش ف ا ع ة الشفعيه لا ينفعك إ ل ا عملك الصلاه صيامك قيامك قيام قرانك كم م ر ة خدمت ا ل ق ر آ ن كم م ر ة زرت مرة وصلت الرحم كم م ر ة فعلت ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة هذه ا ل أ ع م ا ل التي تنفعك في ا ل آ خ ر ف أ ي ه ا الحبيب, الحبيب انتبه انت القبر إ م ا ر و ض ة من رياض ا ل ج ن ة أ و ح ف ر ة من حفر النظر والله لا يكلفنا مال ا نطيء سبحان الله خمس صلوات في اليوم وليل ا ل الزكاه إ ذ ا كان عندك م ا إ ذ ا كان عندك زرع اطلع الزكاه عليك العشر اثنين ونصف في ا ل م ي ة في الماء ع ي ا د ب س ي ط ة يعني ا ل ص د ق ة مفتوح صدقة باب الصدقه ك م شئت ستجد الصدقه صدقة صدقة امامك صدقة عند الله, عند الله, الله عز وجل إ ل ى س ب ع م ا ئ ة ضعف اعمال الخير ك ث ي ر ص ل ا ة ا ل ن ا ف ل ص ل ة ا ل ر ا ح ل ا ل إ ص ل ا ح بين الناس شوف أ ب و ا ب ك ث ي ر ة تدخلك ا ل ج ن ة ب أ م ر الله عز وجل يعني هذه ا ل أ ع م ا ل قد توصلك <تصفيق> إ ل ى أ ع ا ل ي ا ل ج ن ة ج ن ة الفردوس ا ل أ ع ل ى بسبب ا ل أ ع م ا ل الصالحه فيا ل ا ح ب ه في الله ننتبه من أ ح و ا ل المعذبين في القبر ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة والبول نحذر من هذين, هذين, هذين, هذين أ و هذه أو المصائب ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله العياظم ونختم بهذا الحديث نقرأه بس ع لنا ي ك كده م تعليق عليه عن س م ر ة ا بن جندب قال كان النبي صلى صل الله عليه وسلم إ ذ ا صلى ص ل ا ة أ ق ب ل علينا بوجه فقال من ر أ ى منكم الليله رؤيا اسمع الحديث ذا كويس يا عبد الله والحديث في البخاري في كتاب الجنائز خلي بالك قال فان راى احد رؤيا قصها فيقول ما شاء الله فسالنا يوما الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال هل راى, منكم هل رأى احد منكم رؤيا حد شاف رؤيا الليله لرجاله فقلنا ل ه قال لكني ر أ ي ت ا ل ل ي ل ة رجلين أ ت ي ا ن ف أ خ ذ بيدي ف أ خ ر ج ا ن ي إ ل ى ا ل أ ر ض ا ل م ق د س ة ف إ ذ ا رجل جالس, جالس, جالس, جالس ورجل, ورجل قائم بيده كلوب من حديد. حديد. حديد. حديد فيدخله في شقه, في شقه حتى يبلغ ا ق ف ا ه ي ش ر ط لحده قفاه بكلوب من حديد و ي ا ا ح ب ة فلن تبوا لهذا ثم يفعل بشدقه ا ل آ خ ر مثل ذلك, ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع, فيصنع مثله قلت ما هذا قال انقلب انطلق فانطلقنا فانطلق حتى أ ت ي ن ا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على ر أ س ه بفهر أ و ص خ ر ة فيشتغل فيشدغ راسه بها ر أ س ه ه ونام على كفيكم ا ق عن انجاب الحجر, الحجر ونكسر بها راسه ف إ ذ ا ضربه تدهده الحجر فانطلق ل ي أ خ ذ ه فما يرجع, يرجع إ ل ى هذا حتى يلتئم ر أ س ه وعاد ر أ س ه كما هو فعاد إ ل ي ه فضربه م ر ة ث ا ن ي ة يضربه م ر ة ث ا ن ي ة على ر أ س ه كسر بصر قال ما هذا قال انطلق انطلق, آلما. آلما انطلق, انطلق. فانطلق ف ن ط ل ق ن ا إ ل ى ثقب مثل التنور أ ع ل ا ه ضيق و أ س ف ل ه واسفه وسفه وسفه وسفه وسفه وسفه وسفه وسفه وسفه وسفه وسفه وسفه وسفه وسفه وسفه و ه و ت ح ت و ا س ف ه وسفه وسفه وسفه وسفه وسفه وسفه وسفه وسفه وسفه وسفه وسفه وسفه و س ف ارتفعوا حتى كادوا ان يخرجوا ي في ف في النار النار فاذا اقترب حتى كادوا أن يخرجوا فإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراب ء رجال ر ونساء ا ع النرض بتأخذهم, بتاخذهم من تحت الطلاح و تاكل فيهم, فيهم و تنزلهم م ر ة ث ا ن ي ة فقلت ما هذا قال انطلب فانطلقنا حتى أ ت ي ن ا على نهر من دم, دم يا نهر دم يقول دم, دم. دم. دم فيه رجل قائم و على شط النهر شط رجل بين رجل يديه, يديه حجاره ف أ ق ب ل الرجل الذي في النهر ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن يخرج, يخرج رمى الرجل بحجر في في فيه فرده ر ي ت ك الى ا ل ج م ه حجر ى ا ل ع ذ و الله فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا قال انطلق فانطلقنا حتى انتهينا إ ل ى ر و ض ة خضراء فيها ش ج ر ة ع ظ ي م ة وفي أ ص ل ه ا شيخ وصبيان ر و ض ة خضراء وفي اصل وفي ش ج ر ة ما شاء الله شجره ع ظ ي م ة جدا وفي أ ص ل هذه ا ل ش ج ر ة شيخ وصبيان صغيرين قاعدين حولك و إ ذ ا رجل قريب من ا ل ش ج ر ة بين يديه نار يوقدها فصعد بي في ا ل ش ج ر ة و أ د خ ل ا ن ي دارا لم أ ر ى قط أ ح س ن منها فيها شيوخ وشباب ونساء وصبيان ثم أ خ ر ج ا ن ي منها فصعد بي ا ل ش ج ر ة ف أ د خ ل ا ن ي دارا هي أ ح س ن و أ ف ض ل فيها شيوخ وشباب قلت أ خ ب ر ا ن ي عن هذا عما ر أ ي ت في هذه ا ل ل ي ل ة قال نعم ش ب ا ل خبر اللي جاي لكم, اللي جاي لكم. قال الذي ر أ ي ت يشق ش د ق ه عمال يقطع في شطه من إ ل ى قفاه فكذاب اعوذ بالله من الكذبيين رجل كذاب ولا حولك غير الله يحدث ب ا ل ك ذ ب ة فتحمل عنه حتى تبلغ ا ل أ ف ا ق اعوذ بالله من ا ل كذبين فيصنع به ما ر أ ي ت إ ل ى يوم القيامه دع ذ ا ب ا ل ك ذ ب في القبر و ا ل ح ا ل وقد ا ل م الله والذي ر أ ي ت ه يشدغ ر أ س ه فرجل علمه الله القران فنام عنه بالليل قمشه ا ل ص ل ا ة الفجر و ل ا يصلي حتى ربع تلله ولم يعمل, ولم يعمل فيه يعمل بالنهار. بالنهار. بالنهار. بالنهار مفيش, مفيش. ب ر ض و م ق ص ر في ا ل ص ل ا ة وحافظ ا ل ق ر آ ن و ر أ ي ت رجلا ً و ا ل ح ل ق ة الا بالله رجل حافظ ا ل ق ر آ ن يا اخوان في ا ل س ع و د ي ة مصري مصري وكان مصري. كان مصري. كان هو مصري. الامام بتاع الامين بس كان صوفي ولا حول ولا قتل الا بالله والله يا اخوان يحفظ ا ل ق ر آ ن مثل ا س م ه زي الفتحه ة الفتحة حد يام ياماش عارف ل ق ده عارف ولكن يحمد هذا الفتح ز يحفظ اسمه ا ل ق ر آ ن زي ا س م ه ت ق و ل له ا ل آ ي ة كذا يقول لك في ا ل ص ف ح ة ا ل ف ل ا ن ي ة وفي آ خ ر ا ل ص ف ح ة وفي أ و ل ا ل ص ف ح ة ورقم ا ل ص ف ح ة ورقم اللعب آ ي تعرفين ة ا أ م م ي بيقول أشيخ ر كان له ي وديك ريال أشيخ اسمعي ترجس كان يرجس ريال واخد كان ألف الألف ح ي الله الوجي ونعم فهذا أ ذ ل ه الله عز وجل وعذابه شديد عند الله عز وجل ترقص عشان أ ل ف ريال له رقاص أ ص ل ا وحفظه هو رقاص أ ص ل ا يعني ا ل غير ملتزم ا ل غير ملتزم ده والله ل و حفظ ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ما تنفعه اصلا إ ذ ا لم يعمل بها ف أ ي ه ا ل ح ب ه في الله ف إ ذ ا بهذا الرجل علمه الله ا ل ق ر آ ن فنام عنه, فنام بالليل, عنه بالليل, بالليل ولم يعمل, يعمل فيه, فيه, بالنهار بالنهار فيه بالنهار يفعل به إ ل ى يوم القيامه حجر ولا حركه بالله كل شويه يكسر الرصو بالحجر يضرب في راسه ر ص س ه ل خ ف يضربها بالحجر مره تانيه ذ ا الرجل الذي علمه ا ل ق ر آ ن ونام عنه بالليل ونام عنه بالنهار وما عملش بالقرآن ولا عملش عمل بالقرآن بايشي أ م ا الذين ر أ ي ت ه م في الثقب في, الثقب في الثقب التنور في الفرنه ي ه ا الاحبه في الله فرن النار فهم الزناه الزنا. نعوذ بالله منهم وما أ ك ث ر ه ي أ ت ي ن ا الخبر ولا حول ولا قوه الا بالله ب أ ن ه فلان ز ا ن ا مش عارف مع ميك وفلان ز ا ن ا مع حماكه ت تخيلوا ه ل ا ل ا م ا كلام غريب. كلام غريب وفلان زنا بخته هذه ا ل ا س ئ ل ة جاتنا أنا شخصيا مش بعيد ولا سمعتها, بعيد ولا سمعتها. يعني و ا ح د ة اتصلت بهم قالت أ خ ت ي ا ل ص غ ي ر مالها يا بنتي قالت حامل, حامل. من مني ا بنت الناس خ ط ي ب ة تبقى ا ل م ص ي ب ة أ خ ف شويه قالت لا من م ي ن قالت من أ خ و ك حسبي الله و نعمله اتصلنا ببعض ا ل م ش ا ي د يا شيخنا فضل الشيخ صلاح عبد المولود حفظ ه الله يا شيخنا الوضع كذا كذا و المصيبه ش ي خ فقال اذهب هاب تذهب هذه ا ل م ر أ ة إ ل ى طبيب نساء صدق, صدق, صدق, صدق, صدق, صدق, صدق, صدق, صدق ثقة, ثقه يعني عنده د ي عنده د ي ف إ ن بلغ الجليل يعني إ ن لم يكمل م ا ئ ة وعشرين يوم ينزله اذا كمل خلاص لا يجوز انزل هذا الجليل توارى هذه ا ل م ر أ ة عن أ ع ي ن الناس ثم تضع فيذهب بالولد في, بالولد في جمعية اي جمعين ة م حتى الشيخ رفض حتى الشيخ ان يقابل هؤلاء البشر, هؤلاء البشر قال البشر دعوت الله الا يريني وجوه المموزات ن نعوذ والعذو بالله الزنا بالله يعني ي ر أ امرأة ولحلوكة طلع و س ي ب جوزها و عيالها هنا و طلع و العاده بلا ت ت أ ج ر بل وصل ا ل إ ج ر ا م بهذه ا ل م ر أ ة ان كان يعني, يعني العشيق, العشيق هذا الخبيث يعني يضمها بي بي بي بي في ا ل ص ف ة و المراه في بيت الله الحرام والله الشريط سمعته بيدنا إ خ و ا ن ي وودنا الشريط ل ه ي ئ ة ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر ف أ ت و ا بهذه وآتوا المراه واتوا بصاحب العمل وهددوه ثم س أ م ر و ا بتسفير هذه المراه و... وقد انقطعنا عن العمل ل م د ة واحد وعشرين منها و ت خ ص م علينا والذي لا إ ل ه غير ه فقلنا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه نترك المكان حتى لو سفرناهم على الفلوس تركناه لله عز وجل ف أ خ و ا ن ي في الله يعني ننتبه من البنات البنت راحت فين وجات منه ما تسبش الحبل على الغارب ك د ه لبس البنت تعمل ايه بنتك ل ا ب س ولا مش لابسه انت مسؤول, مسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول ايش عن رعيتك ا هاتتساء هاتتساء انت بتساء الله وشيخ ودماء بس ع ي ا ل ك ف ز د ي ن مصيب انت ما م ر ت ه م ش وما نهتهم يبقى ينفع ما ينفعش يبقى انت تاتي يوم ا ل ي م ما نجيت نجوت ما شاء الله عندك ص ل ا ة وصيام و ص ا د ق ا ء واستغفار و ق ر آ ن وسنه تمام ت ع ا ل والله انت نجيت كذا الحمد لله بس ت ع ا ل في و ر ق ك مصيبه نمتلك ا ب ن والعذب لك كذا و انت ما امرتوش ابنك ما كانش بيحفظ ا ل ق ر آ ن ابنك كان عاق للوالدين ابنك كان بتاع مخدرات ولا ح ل ولا ق ل ا بالله ن ت ما امرتوه طيب اذا أ م ر ت م بنت بريء إ ن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من ر أ ى منكم منكرا فليغيره بيده فقد ب ر و ثم بلسانه فقد ب ر و ثم ب ق ل ب ه فقد ب ر و معنى ب ر ب ر ى من ا ل إ ث م يعني ع أنا م لقد ت اللي يعني على اردت ان تكون لدينا حرام ا ل ل ي تكون لدينا يا ا ب حرام لكي تكون لدينا حرام لكي ت ك و ا لدينا ي ل حرام ب ي لكي تكون لدينا حرام غ لكي تكون لدينا حرام نعوذ بالله. بالله نموت على معصيه الله كلنا كذا نرتيب يا عم بطل الكلام دي الكلام في سواقين في سواقين ما يبطلوش بكن تعملها قدامك أ ح د ا ل أ م ر ي ك ي تنزل أ م ر ك إ ل ى الله عز وجل يا اما تقعد وتذكر الله عز وجل وتقرا ق ر آ ن لعله يستحي يستحي على وجهه فيغلق هذا الفساد فيقول احبته لا ننتبه فهذا التنور الثقب هذا فهم الزنا فهم الزنا. فهم الزنا والزاني ولا حول و قتال بالله و ا ل ز ا ن ي ة يعلقون من فروجهم في النار, في النار. تخيل متعلق من فرج واللي كشفت شعراف ي الدنيا تتعلق من شعراف النار وفي نساء يتعلقون من صدورهم في النار ا ل ل ي ظهرت سدرها و م ش ت و انتهكت حرمات الله عز و جل و لم تلتزم بالكتاب ولا ب ا ل س ن ة هذه تعلق من سديها في النار و من شعرها في النار و من فرجها في النار و أ م ا الذي ر أ ي ت ه في النهر ا بتاع النار بالأيدي ر بلك نبيع نايمة تقول إخواني بتاع ا ا ن ل بلك نبيع الشي بالأم بتاع نهر الدم <تصفيق> كل ما يجعل ن الشط يدله ح ج ا ر ة في بوق ورجعته ح ج ا ر ة ولا بكاكين لا ي و ج بكاكين خلي بالك هنا يحضره حجره ا وعذب الله تعرفين من د و ل ب ك ا ك ي و ا ك ل ب ا ا ل و ب ا وما أ ك ث ر ه م في زمنهم ا يجب ان تعرفوا أ س م ا ء ب ت ع ر ب خ ش و ا حمامات, حمامات المساجد المكتوب على الحمامات, الحمامات. الحمامات. أسماء أسماء اللي بيأكلوا ريبة في فلان وفلان وفلان وفلان في فلان وفلان وفلان معروفين يكفيهم في زي يعني الداخل الربة الطبص الشر بالله إثما أسمائهم الأماكن أكلت نعوذ أن وضعت هذه وضعت من وضعت جوه في داخل ا ل ح م ا ل لا حول او في المعاد و او في معدن بالله من الرب من والشيخ في أ ص ل ا ل ش ج ر ة إ ب ر ا ه ي م عليه السلام والصبيان حول ه في أ و ل ا د الناس والذي يوقد النار مالك خازن النار والدار ا ل أ و ل ى التي د خ ل دار ع ا م ة المؤمنين اللهم اجعلنا و ي ا ك م منه و أ م ا هذه الدار فدار الشهداء و أ ن ا جبريل وهذا ميكائيل فارفع ر أ س ك فرفعت ر أ س ي ف إ ذ ا فوقي مثل السحاب قال هذا منزلك فقلت دعاني أ د خ ل منزلي سمون أدخل قال إ ن ه بقي لك ع م لم تستكمله فلو استكملته أ ت ي ت منزلك الحديث رواه البخاري في كتاب الجنائز ونكتفي بهذا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم إ ن ا ن س أ ل ك حسن ا ل خ ا ت م ة اللهم انا نسالك حسن الخاتمه اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبتنا إ ل ى الخير اللهم آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ا ل أ ح ي ا ء منهم و ا ل أ م و ا ت اللهم طهر قلوبنا واحفظ فروجنا و اللهم ف نساءنا وبارك و في أ ا ا د ن و أ ص ح الصالحات أولادنا أعمالنا واختم بالباقيات ل ل ا إ ن ات نسألك الهدى ل ا و ق والعفاف و ا ل غ نفوسنا ى اللهم إنك ع تحب آت العفو فاعف عننا اللهم ف و ن تقواها وزكها أ ن ت خير من زكاها أ ن ت وليها مولاها أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم فاستغفروه, فاستغفروه ثم توبوا إ ل ي ه إ ن ربي غفور رحيم